الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أمي سيدنا محمد ولما نظم الفكر من جرار العصف المحمد يتلك جاء توجع فينا الله تواكبا بالشيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حيز على سيفي مجورا وفعل فيه المحمودة. يا رب عملك العمال مقبوله وتوجه في توجهات الخالص والصلاة الموصولة اللهم يا من جلتك توجه الامام فتعرض ضافرا ولا بد عجزي تحرج حبطة الشاه منه هلك يغات نتوجه اليه بأسرة الوسائل لدي سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين. أن تسلم وتسلم على كل الكاملة نستودع عمالتك وحفيد شريك وحامل رايتك دعوتك الشامله الأجل الأكبر المحبوب لك والمخصص لشرف الأبخار في كل موجن من مواجن الكرم ومنهار فواجن عندك في عبادك وفيك في عشير شادك لأهل لدادك سيد القومين واشرف السجلين العبد المحبوب الخالد المحصوص من جياكل الخصائص اللهم سلم وسلم عليه وعلى اله اصحابه ولحضره اقترابه من احبابه اللهم اننا نقدم إلى جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مكانه العظيم ان تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا جعني حنايتك وأن تفضنا في جميع أدواننا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسين إذايتك وأن تبلغنا من شرب الكرب إليك وإلى هذا الحديد غاية آماننا وتتقبل منا ما تحرم فيه من نيتنا واعمالنا وجاء في حضره هذا الحديث من الحاضرين وفي تراعد ابتداء من الثابتين ولحفظ وحجه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم ان لنا ادما عصره ملك خالص فلا تحرمنا ودنونا جميله هي وسيلتنا اليك فلا تخيبنا آمننا بك برسلك ما من الدين وتجند عليك متشيعي ان تقابل المذلما منا بالغفران والمشيئا بالاحسان والتائلا بما تاه والمؤمنا بما امل وعند تجعلنا من نصر هذا الحديدا واجره ولا هو ظاهره ببركته وشريف وجهته اولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الزهاد واجم ريجتهم القبيل في جميع الأقطار وما ومعين الإسلام والإيمان جالها معمورة معنا المسورة وابتف اللهم كربه المكروبين وقضي جيل المدينين واغفري المذنبين وتقبل توبة الشائدين وانصر رحمتك علي بجك المؤمنين أجمعين والسكر المعبتين والظالمين وابتف العظلة الملاد الحك في جميع النواهي والأكبار وايدهم بتاييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يارب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرث المتين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بدعاءك باسك في خدمتك الغائمين واذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واقسم لنا منك بخير اجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى اله وصحبه ومن إليه منسوب واخذ دعوانا للحمد لله رب العالمين في فضل سبحان ربك رب العزة عما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة